هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأفسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَأَذِيكم سَأَذِيكم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 يا موسى لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلمتم بدل حسن ثم بدل حسن بعد سوء فإنني غفور رحيم. وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا تَمَّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ قُلْ مَا هُوَ عِلْمٌ وَلَا هُدًى فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق مَا الطَّيْرُ وَأُودِيَنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَضُّ الْمُبِينُ وَفُشِرَ لِثَنَيْمَانَ جُنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وتفقد قيرف قال ما لي لا أرى المدهود أم كان من الغائبين لأعذبه عذابا شديدا أو لا لأذبحن أو لا بسلطان مبين فما كث غير بعيدين فقال أحبط بما لم تحط به فقال أحبط بما لم تحط به وجدت من زبائن زبائن يقين إني وجدت مرأتا لهم وأوضيت من كل شيء.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 تصدّرهم عن السبيل فهم لا يهدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تقولون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَذِبْتَ كِتَابِهَا ذَلِكَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ كم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 أن تعلو علي واتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفكوني في أمري ما كنت قاطعا أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري فاضري ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِذْ لبمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ تَأْثِيرِ رَبِّي قَالَ هَٰذَا مِنْ تَأْثِيرِ رَبِّي لِيَبْلُوَني لي وَأَنَا أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ربي غني كريم قال نذكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه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 قالوا اطيرنا ذك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تهتنون وكان في المدينة تسعة رض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بينتنه وأن له ثم لنقولن لوليهم ثم لنقولن لوليهم ما شهدنا مهلك أهله وإنا نصادق. ومكرؤ مكرؤ ومكرنا مكرؤ وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين.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 ملوطا اذ قال لقومه اتاتون فاحشه وانتم تنظرون ان انكم لذاتون ان جال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأجيناه وأهله إلا امرأته قد دوناها من القابرين.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 وَلَقَسَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْبَتْنَا بِهِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ وَتَبْهِجَ إِمَّا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْبُ شَجَرَهَا ا الههم ما الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض مرارا وجعل, خلالها أنهارا وجعل, لها رواسي وجعل لها بين البحرين حاجسا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السور ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل وَمَن يُسْلِ الرياح الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ إِلهِهِم مَّا لِلّهِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ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 وما يشعرون أيام يبخلون بل الدار كعلمهم في الآخرة بلهم في شتٍّ منها بلهم في شتٍّ منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا تراضون وآباؤنا إن لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون مثى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَنِيم فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّ لا كلا تسمع الموت ولا تسمع صمّ الدعاء ولا تسمع صمّ الدعاء إذا واللوم دبرين وما أنت في هذا العمي عن غلالتهم.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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقرون ويوم نحشر من كل أمة بوجم من ما يكذب بآياتنا بوجم من ما يكذب بآياتنا بهم يزعمون حتى إذا جاءوا قال كذبتوا بأياتي ولم تحصوا بها علم ولم تحصوا بها علما أم ماذا تفعلون ووقع القول عليهم مما ظلمتهم لا يرضخون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا بِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْقِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِذَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرْ وَالسَّحَادِ قل الله الذي أتقن كل شيء إنه غبير بما تفعلون من جاء بالحزنة فلو خير منها فلو خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنوا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ هُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلْتُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدْ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا